بروس مخاطبا نفسه أظن أنني قد أخالف القانون من أجل هدف أسمه ثم قال مخاطبا جابر وعلى وجهه ابتسامة مصنعة حسنا سيد جابر أظن أن أننا قد نصل إلى اتفاق في النهاية اتفاق إيه خواجه واحنا نكتب أي ما أنا بقول لك يعني خمس خضر كبار ماذا تعني بخمس خضر كبار يعني خمس ورائد بمية من بتوع أمريكا آه خمسمائة دولار أمريكي ولكن ألا تظن أن المبلغ ضخم؟ إيه يا عم؟ أنت خواجم المنوفية ولا إيه؟ لا من جاثم سيتي ولكن لا يهم تفضل هم باتمان بإخراج المبلغ من جيبه فقف جابر ممسكا بيده وهو يقول مش كده خواجة دول بتوع الكسب غير المشروع بيقفشوا في الناس بالطريقة مش كده ماذا تعني؟ بإيدك الكريمة دي تحطهم جوة درج مكتبي عشان إيدي تروح زفار آه فهمت حسنا وقام باتمان بوضع المال فقفز جابر قائلا لحظة بقى اندهلك سيد المفتش عشان يفحص رد عليه باتمان وعلامات الدهشة تعلو وجهه قائلا ولكن أليس هو في إجازة اليوم؟ أجازة بس يا برنس ما ولسه معدي قدامك من شوية ديع ورجع لك جلس باتمان يغلي من غيظه من هذا النصاب وظل يحدث نفسه بأن الغاية تبرر الوسيلة وبعد مرور أكثر من ساعة عاد جابر وهو يطأبط سيد المفتش كما لو كان عاشقين في فيلم رومانسي وهتف جابر من منتصف الطريق مشيرا إلى سيد سيد المفتش أخويا يعني ورقلت الدنيا يعني المينة كلها لم في جيب الزكتة بتاعته يبدو أن هناك اختلاف جوهري بين مفهوم الدقيقة في العالم وفي مصر سيد جابر اوه لمؤاخذة اصلخوا يا سيد كان بيفطر فمحبتش اكسفه وشربنا الشاي عموما ما تقلقش بس انت رعي والموضوع كله نص ساعة باتمان محدثا جابر بصوت يغلب عليه الانفعال اخذن بالدقيقة السابقة فسوف اجلس هنا الى يوم الحساب ثم لماذا ارعاه فهو يبدو عليه انه مكتمل النمو تاني يا خواجة والكلام اللي بيوقف المركب السيرة ده عموما لي سيد نوع العربية واسم جهة الشحن أو اسم المستلم في مصر وانا هزبطه ربنا يبارك في القليل السيارة مشحونة من قبل مجموعة شركات وين للصناعات الحديثة والمستلم قطعه سيد استنى استنى يكون قصدك العربية العفريت السودة هي فعلا سوداء اللون ومحددة التفاصيل ولكن هذا لأنها نموذج اختباري لخط الانتاج الجديد في مصر سيد اختباري ايه واختياري ايه يا عم الحاج العربية دي عميت لنا مشكلة بقى لها كم يوم سقط قلب بروس في قدميه وشعر بأن هويته السرية التي حافظ عليها كل هذه الفترة سوف تنكشف بسبب سيارة البات موبيل سأل بروس سيدا بحذر قائلا لماذا سيد المفتش أولا المطور خمس تلف سي سي يعني مطور جرار والعربية ملاكي والعربية ملهاش موديل محدد والمصيبة بقى إن الشسمة لوش راقم يعني ممكن تكون مسروقة ده بالإضافة للبروز والاطوال اللي في العربية يعني مخالف القانون المرور وهي مش نص ناقل نظر بروس له صامتا وقال فقط جابر هو فيه تانية خواجة دنايس يكون فيها سواريخ ولا شوية قنابل وتبقى محرمة دوليا بروس إذن وما الحل يا سيدي سيد لا الحل في ايد ربنا بقى يا ترجع بلدها يا تستنى لجنة الفحص لما تقرر وتثبت انها مطابقة لشروط المركبات وتفرج عنها ثم كمان عشان تحدد قيمة الضريبة بس الموضوع ده هيتأخر شوية عشان اكتر اعضاء لجنة الفحص متحولين للتحقيق في الكسب غير المشروع اللهم احفظنا علشان المخالفات اللي ارتكبوها في عصر وزير المالية السابق الله يخرب بيتهم خربوا البلد معلش يا خواج هو انت صحيح ما خليجي ليه توقفت سيارة حمادة يوتا بجانب القهوة على مدخل الحارة هبط منها بروس متعبا فقابله سوكا ضاحكا حمد الله بالسلام يا بولارواس أم الفين الدبابة يا أسطى بروس لقد فشلت في استرجاعها وأظن أنها سوف تظل محتجزة إلى أن يقوم مكتبي باسترجاعها لغاثام سيتي سوكا ولا يهمك يا عم أنا ممكن أجيب لك واحدة أشد منها بس أنت ملك مصفر وعن أنك ده لي بروس اولا أنت لا تعرف خواص سيارتي ثان من أين لنا بالمال الكافي؟ وأنا كل ما معي هو مجموعة من العملات الفضية بعدما أخذ النصاب جابر في الميناء آخر ما أملك وأظل أني قد تعرضت ليستسموا من غذائي لقد أكلت أنا وحمادة تيرت من عربة طعام على الطريق وأنا حاولت الرفض ولكنه أقسم أن يطلق زوجته لو لم آكل فأكلت حفاظا على حياة حمادة الأسرية وطوال الطريق وأنا في حالة شديدة السوء من القيء المستمر والإسهال سوكا؟ مين شكل حماده أكلك من عربية أي حاجة في رغيف اللي على الطريق السريع احرق أبو شكلك يا حمادة هتموت الراجل ثم حماده مش متجوز بص احنا نطلع الفيلا بتاعتي ونتكلم في التراس ونشرب شاي وانت تشرب شوية نعناع يغسل لك بطمك جالسيني بجانب سور السطح وكل منهما ممسك بكوب أسود من الشاي وبروس في حالة إعياء شديدة بدأ سوك الحديث قائلا صلي على اللي هيشفع فيك وانطلق صوت صراخ النسائي يشق الهدوء وتكرر الصراخ الهستري فقفز كل من بروس وسوكا من مكانهما وهما ينظرا من فوق سور السطح على الحارة نحو مصدر الصوت فظهر المشهد جليا من أعلى فيسبة تجريب جنون وكأن الشيطان يطاردها ويقودها فتى لا يتعد الخامسة عشرة من العمر وخلفه فتى في نفس السن مسجع على الفسبة والدماء تغرق ملابسه وتقطر تركة خطا من الدماء خلفها في الحارة والفتاة يحاول القيادة والتمسك بجثمان صديقه حتى لا يقع من فوق الفيسبا فاختل مقود الفيسبا من يد الصبي وسقط كلاهما على أرض الحارة وتجمع الناس حولهما والفتى الذي يقود يبكي ويكرر الضرب زدار بالجديدات الإبراهيم وجين على الحارة وظل يصرخ حتى سقطت أول زجاجة مولوتوب وانفجرت ففرقت المتجميلين وتوالت زجاجات الملطوف تعبر سماء الحارة وتنفجر محيلة الليل الحارة نهارا وتشعل النار في كل شيء وأهل الحارة يجرون متفرقين هاربين من الرعب ومن مصدر زجاجات النار ونظر بروس إلى مدخل الحارة الضيق فوجد مجموعة لا تقل عن العشرين رجلا كبيرا وصغيرا يحمل كل منهم سيفا أو سنجة أو عصا خشبية وأمامهم خمسة من الصبية الذين يقومون بقف زجاجات جهنم المسمى بالمولوتوف دون توقف بينما يقوم الآخرون بنسف كل ما يقابلونه في طريقهم من عرضة زجاجية لمحل أو حتى ثلاجة المشروبات أمام كشك عم السيد ولم تسلم بائعة الحلاوة الجالسة على الرصيف منهم وكل من يحاول التصدي لهم يكون مصيره الطعن أو الحرق وفي آخر هذا الجمع يتحرك رجل يلبس الجلباب الصعيدي ويمسك كلاشنكو ويغمر الحارة بسيل من الطلقات بشكل عشوائي مجبرا من يقف في النوافذ على إغلاقها والدخول فتحرك بروس وأمسكه سوكا وهو يصرخ والطلقات تصفر وهي تمر بجانب السور هنموت لو نزلنا دول صعيدة الضرب الجديد وإحنا من غير سلاح ودول معاهم الآلي فيصرخ فيه بروس حتى يسمع. لا نترك هؤلاء الأبرياء للبلطجية فيرد سوكا وهو يصرخ أنت مش عارف توقف على رجليك وعايز تنزل تتعارك هتموت صدقني هتموت وينظر من فوق السور مشيرا إلى مكانا في الطرف المقابل للحارة أهو جيه هو الرجالة فينظر بروس ويراه للمرة الأولى خارجا من الطرف المظلم للحارة برأسه الحلقة تماما وممسكا في كل يد زجاجة مولوتوف مشتعلة ينعكس ضوء نارها على رأسه وهو يرتدي الجاكيت الجلدي الأسود المفتوح ليبرز عضلاته المفتولة وبنطال الجيش المموه الذي يربط حوله حزاما جلديا معلقا عليه سيفا شديد الضخامة عريضا مشرشرا من أحد جوانبه وحدا من الطرف الآخر وهو يمشي بهدوء غير عابئ بزجاجات المولوتوف التي تتساقط من حوله كأنها المطر ومن خلفه حوالي خمسة عشر من الرجال المسلحين بعصي وسيوف وخناجر وقطع الحارع وهو يمشي بهدوء إلى أن وصل على بعد أمتار قليلة من الصعايدة حتى قدف بزجاجات الملوتوف بقوة فطارت الزجاجتان وسقطتا خلف الصعيدة بعدة أمتار سوكا أبا قلت منك يا دوك شم المخدرات درمها بعيد قوي عنهم رد بروس ببطء لا إنها حركة شديدة الذكاء لقد قطع عليهم طريق العودة والخروج من الحارة ليس أمامهم سوى المواجهة وكأن الدكش كان يسمع كلمات بروس فانطلق يجري قاطعاً الأمتار الباقية وقفز في وسط الصعيدة وفي لمح البصر كان وضع سيفه على رقبة الرجل الممسك بالكلاشينكوف الذي شلته المفاجأة فلم يقدر أن يتحرك وحد السيف المشرشر يحز في رقبته وخرج به من بينهم وقام رجال الدكش بمحاصرة بقية الصعيدة حتى سحب الرجل إلى منتصف الحارة وقام الرجال بربط بقية الصعيدة وهم ينتظرون ناظرين نحو الدكش الذي تكلم بصوته الجهوري الخش وقال سبلوهم تذكار كل ما يعودوا يفتكروه وتحرك رجاله وأجلسوهم في وضعية السجود وأخرج أحدهم خنجرا ومر بسرعة على مقعدة كل منهم محدثا جرحا غائرا سالت على أثره الدماء على أرضية الحارة وصريخ الرجال يدوي سوكا وهو يصفق بيديه من فرط الاستمتاع <تصفيق> <تصفيق> علم عليهم صح بس كان علم على وشهم أحسن فرد بروس وهو يغلي لقد فعل ما هو أشنع فإن هذه المنطقة مكونة من نسيج شحمي مما سيجعل فترة شفائها طويلة جدا هذا إذا شفيت من الأساس وهذه طريقة معروفة في التعذيب أضمن لك أن أكثر هؤلاء الرجال سوف يموتون بتلوث جرحين في خلال أسابيع وقام الدكش بعرقلة الرجل ممسكا بجلبابه مما أجلسه على الأرض وأشار إلى الفتى الذي كان يقود الفسبة لكي يقترب منه فخرجت صبي الذي كان يختبئ عند عيد القهوجي، وأتى إلى الدكش وهو يرتعش فأشار إليه بطرف سيفه قائلا احكي فتكلم الفتى بسرعة في كلمات مختلطة أصلا وإبراهيم روحنا الدار الجديد وفجأة عارك معنا الصعيدة ونزلت يد الدكش الحرة على وجه الفتى بصفعة دوى صوتها في الحارع وهو يقول ببطء احكي كل حاجة ووحدة وحدة تكلم الفتى وعيناه تدمعان وهو يضع يده مكان الصفعة وبصوت مهزوز أنا وإبراهيم كنا بنعكس بيت ماشية في الميدان وإبراهيم قال لي دي بتتحكله فمشينا وراها بالمكنه لحد ما دخلنا الضرب الجديد وابراهيم عملي يلقع عليها بكلام ابيح قامت البيت جرت ودخلت قهوة وديها خرج واد صعيدي وبيجري علينا ومسك سلاح ومسك فينا انا وابراهيم انا كنت سايق المكنه والمكنه وقفت وابراهيم لقى الواد بيقرب ورفع السلاح عليه راح فتح الماطوة وغزه في جنبه واول ما الواد وقع اتلم علينا الضرب الجديد كله وطلع الواد ابن المعلم صبر الصعيدي صاحب قهوه الصعايده وأشار لرجل مسجى امام الدكش ثم اكمل كنت أنا دورت المكان ولسه بطلع كانوا حوطونا بالكراسي والعصيان وبوص ورايا لقيت إبراهيم غرآن في دمه وبيقولي إن واحد فيهم غرز المطوى في ظهر شلت وجريت بي على هنا بس كان إبراهيم مات وهم جم ورانا على هنا <تصفيق> وسكت الفتى وهو يبكي فنظر دكش للمعلم صابر وقال له الكلام ده صح فتكلم الرجل وهو ينفخ بغضب ايه وصح فتكلم الدوكش وهو يلوح بالسيف عيل وغز عيل وانتم خلصتوا على الغزو وخلصت الحدوتة لكن بروح أمك تيجي تعمل فيها زقبك الجبل في الحرب بتاعتي لا وفجأة وضع إصبعيه في فم الرجل المسجع وأخرج لسانه ونحره بطرف السيف وقال وهو يمسك باللسان المقطوع اللي يضرب نار في الحرة بتاعتي زي المرة اللي تعلي صوتها في حضوري اللي يتقطع لسانهم ورمى اللسان على الأرض والرجل يصرخ فيخرج الصوت مصحوبا بغرغرة بسبب نافورة الدماء التي تخرج من فمه. ثم مسح الدكتور سيفه في جلباب الرجل وأتى صبي صغير يجري وينادي إجش جاي إجش جاي. فألقى الدكتور السيف لأحد رجاله ومشى إلى القهوة وجلس ورجاله قد جمعوا معهم من أسلحة وأدخلوها للقهوة وخبأوها خلف أجوال فحم الشيشة وبين صناديق المشروبات الغازية وجلس على القهوة وكأن شيئا لم يكن. وما هي إلا ثوان قليل وكان الجيش ينتشر بالحارة كانت المشاريب تنزل للدكش ورجاله وهو يشعل سيجارة ونزل ضابط الحملة من عربة الجيش وهو ينادي بعنف إيه اللي حصل هنا؟ الناس بلغت إن في إطلاق نار مين اللي عمل في الناس دي كده؟ حد يرد فتطوع طه الحلاق وقال ما فيش حاجة حضرتك الناس دي وأشار إلى الرجال الملقين على الأرض كانوا بيتخانقوا مع رجاله من بره المنطقة وبعد ما طحنوا بعض اللي ضربوهم جريوا وسعد فنظر الضابط بشكل للدقش ورجاله وهم يجلسون بهدوء ووجه كلامه لطه الحلاق يعني ما حدش يعرف مين اللي عمل كده فيهم فرد طه لا سعادتك دول ناس اول مرة نشوفهم واول مرة نشوف اللي ضربوهم حضرتك وهم اتعاركوا مع بعض ودغدغوا المنطقة زي ما سعادتك شايف فرد الضابط بغضب ماشي احنا هنستجوبهم وهنعرف مين اللي عمل كده ثم أشار إلى جنوده، فحملوا الرجال إلى عربة الجيش، وكدسوهم بالداخل، وانطلقوا مغادرين الحارة، وما إن غادر الجيش الحارة حتى قام الدكش ورجاله مغادرين الحارة، وأكثر من شخص يهتف لهم، تسلم ييدك يا معلم حسن، يخليك لينا يا أسد، سيد السيد كلها يا معلم دكش، ظل بروس ينظر إليهم حتى غادروا الحارة، ثم تهاوى، فحمله سكا إلى داخل البيت، وهو يقول، يحرق ابو ام عفانتك يا حمادة يا تيوت كان لازم تأكينه منع العربية ده معدته مستوردة ملوش في الكلام ده ووجه كلامه لبروس الغائب عن الوعي ما تقلاش هجيب لك حقنة شيخ بابوني على زيد خروع انما ايه هتنظف كل ده وهتصحى الصبح بحالة المصنع لي ظل بروس نائما وهو لا يحلم الا بالدكش وهو يقطع لسانه ثم يعطيه للراجل صاحب عربية اي حاجة فرغيف من اجل ان يصنع له منه شطائر ثم يصحو من نومه غير متزن من جراء حالة الجفاف المصاحبة للإسهال الذي عانى منه فحاول الجلوس مستقيما لكي يشرب فأحس بوجع فقفز كالملسوع وخرج وهو يصرخ في سوكا بغضب ماذا فعلت في البارحة بعد أن غبت عن الوعي؟ تكلم سوكا يا عم اهددا غرقت الدنيا وكفرت أهلي معاك وكل ما حط الحقنة في المؤخذة من تحت تعت وتقول I'm not جاي gay don't trip me أنا قلت ده أكيد الحج بوك أصلاً الحد دلوقتي كل ما أخد حقنا لقيني بقول بلاش يا ياابا عادة يعني كده من الصغر <تصفيق> المهم أنت كويس دلوقتي فرد بروس بخجل أفضل الآن ولكني لا أستطيع أن أسكت على المجزرة التي حدثت بالأمس يجب أن أبلغ رجال الجيش جيش إيه وبحرية إيه عم الطيب دول وحش مع بعض وملهمش غرب بعض طب أنت فاكر عيلة الصعيدة هيتكلموا أبداً لأن كده عار عليهم اللي حصل هتبقى فضيحة ولا واحد فيهم هيتكلم فنظر بروس مذهولا ومن مات منهم وجرح عادي هيستنوا أول فرصة وهيصطدوا واحد ولا تنين من رجال الدوكش ويعملوا فيهم زي ما تعمل معاهم وهكذا لحد ما واحد منهم يسلم للتاني وتخلص القص ولكن هذه شريعة الغاب وماذا يفعل الضعيف بينكم سوكا زمان أيام الحكومة الغلبان كان بيشتري دار يعني زبط في الاسم ومأمور معاون مباحث ولو أمه دعياله عضو مجلس شعب فرد بروس والدهشة لا تزال تتملكه ومن لا يستطيع يمشي جوال حيط ويقول يا حيطة داريني أنا مش قلت لك أن أنا في مصر بنتشرم من غير ما نروح شارب أم لأنا عاوز أغر منها ليه المهم نرجع لموضوعنا اللي إحنا كنا بنتكلم فيه مبارح بخصوص العربية بروس بحنق بعدما رأيته سوف أفعل المستحيل حتى تستقيم كفة ميزان العدالة ويأمن الضعيف في هذا البلد الهمجي ماشي يا عم رشيد الميزان ركز معايا لو على العربية فلصت زرجينا ممكن يخترع لك واحدة أشد من أمه أما بخصوص الفلوس فأنا عندي مصلحة متركبة عليك يا معلم بروس متسائلا أنت تقصد العمل عند المعلمة في السرجة؟ سوكا سرجة ايه يا عم الغلبان؟ هو الشغل في السرجة هيركبك توك توك, توك أصلا؟ انا بتكلم على مصلحة في السريع هتطلع منها بشوية بواكي كده حاجة كده زي شكة الدبوس بروس متشككا ماذا سنفعل بالضبط صلي على اللي هيشفع فيك بروس سوكا عليه الصلاة والسلام بص يا معلم انت دلوقتي محتاج قد عشر خمستاشر او اكتر لزوم عربية الرجل البطريق بروس مقاطعا الوطواط وليس البطريق سوكا يا سيدي اهو كله بيبيض <تصفيق> انت طبعا عارف ان الحاله زفت والشغل مع المعلمة يدوبك يكفيك اكل وشرب لحد ما تشوف حالك لا مؤاخذه يعني اصل انت مش شغال عند سويرس يعني لو لسه موضوع الراجل البطريق ده في دماغك يبقى لازم تعمل حاجة خطرة ولا ايه بروس حانقا اولا اسمه الوطوط وليس له علاقة بالبطريق ولا باي طائر اخر ثانيا من طريقة سردك للموضوع اكاد اجزم بوجود شيء غير قانوني فيه وأنا من المستحيل أن أخون العدالة او أن احطم شعار باتمان العدل هو كل شيء سوكا طب ولو قلت لك انك هتعمل مع الشعب السليمة يعني هتزبط واحد من فلول النظام وهتردم على بلعة الفساد من 30 سنة بروس متشككا ولكنني كنت اظن انه تحت حماية الجيش حتى يحصل على محاكمة عادلة سوكا لا يا عم انت اصدك المحروق لا دعا لي ربنا انا اصدي المعلم ابو رغوة بتعمصنا الصبون ده من بتوع اخترناك وبيعناك وفضل على الحال ده 30 سنة وفي كلام انه من الناس اللي اتبرعت في موقعات الجمل يعني شخص درتي درتي ده طبعا غير انه ابن كلب حرامي فيش حاجة بتخرج من مصنعه عدلة ده حتى الصابون مغشوش وبيجيب تسلخات بروس تسلخات لماذا سوكا ما علينا ابو رغوة ده في كلام علي انه تجر مخدرات وكان بيجيب البضاء مع خمس صابون والحكومة كانت سايباه عشان هو كان من طب الحزب الوطني يعني من الاخر واطي وابن كلب بروس كلامك مقنع وماذا يدور في ذهنك بخصوص هذا الحقير هل نقبض عليه ونفضح خططه الشريرة سوكا لا يا عم الفندام نقبض ايه ونسلم ايه احنا نهبط على المصنع ونروقه وبكده يبقى عمالنا الصح وعلمنا عليه للأبد عشان يبطل بروس بجزع. انت تعني اننا سوف نقوم بسرقته ولكن هذا غير سليم ويتناقض مع معتقداتي و سوكا مقاطعا اياه استنى بس أصلحنا لو أبضنا عليها يخرج أصل ما فيش حاجة دينه لكن لو قلبناها هيتوجع في الصاح بروس بعصبية لا يا سوكا لا أستطيع حتى ولو كان شيطانا إنني بهذا الشكل سوف أنحضر لمستوى جديد من التدني المعنوي لم أصل له من قبل وأنا حتى الآن منذ أن وصلت لمصر أشعر وكأنني انهار انهار سوكا انهار إيه ووسط النار إيه أنت هتعمل لي فيها هني شاكر أنا بقولك هنعمل معها زي ما الحكومة بتعمل مع الحرامية هي مش الحكومة لما بتقفش حرامي سرق من ناس بتحبسه وبتاخد فلوسه ترجعها لصحابها بروس صحيح سوكا وإحنا كمان هنرجع الفلوس اللي تسرقت ونسيبه هو الربنا يزبطه في الآخرة بروس ساخرا حقا ولكن رغم القبض على كل رجال الأعمال اللصوص بعد الثورة لم يتم استرجاع جنيه واحد للشعب حتى الآن المؤلف يريد حد يجاوب على السؤال ده سوكا عمما يا ابن عم أنا قلت لك على المصلحة وأنا ممكن أعمل الموضوع ده لوحدي بس أنا قلت أنت محتاج الفلوس ومزنوء وإنت لسه بتقول عربيتك اتحجزت فقلت أنت أولى بروس لا يا سوكا ثم إنني أستطيع تدبير المال اللازم من أجل سيارة الباتموبيل وأن أحارب الجريمة قدر استطاعتي سوكا يا عم أنت ومعلوماتك الغلط موبينيل دي بتاعت سويرس وهو لسه عملش عربيات هو شغال في المعمر والسنترالات وبس. عشان الحكومة والضرائب. وحتى الكلام ان العربيات الصفرة بتاعت التاكسي مش بتاعته ده هو تقريبا كم مشارك فيها بنسبة بروس مغتظم من غباء سوكا موبيل ومن هو سويرس هذين اللذين تتحدث عنهما انا اتحدث عن البات موبيل اي سيارة التي احارب بها الجريمة سوكا متذاكيا اه يعني انت كاتب عليها اسم يعني استيكر وكده يعني يعني زي ملوات حمدي لادا كاتب على عربيته الاجرة بركبها ام رياحاني احسن ما تجوز تاني بروس. ومن هو, هو هذا الحمد أيضا على أي حال الموضوع منتهي يا سوكا سوكا بكيفك يا ابن والدي بس فكر شوية وأنا أعد على القهوة ورد عليه أنا هنفذ المصلحة دي بكرة بالليل لو غيرت رأيك أنت عارف مكان مكتبي وانصرف دون أن يلقي السلام على بروس ظل بروس جالسا في مكانه وهو يفكر ماذا سيفعل فبدون سيارة تعمل عمل عمل الباتموبل محاربة الجريمة ستكون شبه مستحيلة خاصة أنه لا يستطيع التحرك على أسطح المنازل كما يفعل الرجل عن كبوت إضافة إلى أن صديقه المخترع لويس فوكس والذي طالما ساعده باختراع بداء الباطمان غير موجود هنا فماذا يفعل؟ جاءه صوت طفل صغير يجري نحوه حاملا جريدة وينادي يا عم بروس يا عم بروس فرد عليه بروس بروس مين يا ابني أنا اسمي بروس رد الولد الوسط السوكة داني كورنان دا وقال يديل عم بورس اللي قاعد فوق في السطح بروس؟ السطح؟ حسنا شكرا هات الجريدة وأخذ بروس الجريدة وجرى الولد هابطا إلى الشارع نظر بروس للجريدة ووجد مجموعة من الدوائر المرسومة بقلم جاف أزرق حول عناوين مقالات بعينها فقرأها اختطافوا زوجة من زوجها واغتصاب الزوج مرات متعددة قبل قتله وبيع كليته وقلبه لسوق الأوضاء بلطجية يقتحمون مدرسة أطفال ويختفون سندويتشات الأطفال وحالة من الفزع تجداح المدارس بلطجية يسرقون مبنى الداخلية مرتين في نفس اليوم لأن أحدهم نسي موبايله بالداخل فرجع مرة أخرى وسرقوا بقية المبنى ولم يعترضهم أحد من رجال الداخلية لأنهم محتجبون ببيوتهم كل محلات الملابس الداخلية بوسط البلد تتعرض للنهب والسرقة وخصوصا تماثيل العرب بعض ما كان يكتب في الصحف الرسمية وغيرها أول أيام الثورة وكان هناك من يريد أن يبث حالة من الرعب بين عمة الشعب أزاح بروس الجريدة متأثرا بما قرأ وقال في نفسه اللعنة عليك يا سوكا لم أكن أعرف أن الوضع بهذا السوء إن هذا البلد يحتاج باطمان الآن وليس غدا حتى لو كان معنى هذا أن أسرق فالغاية تبرر الوسيلة واقفا أمام سوكا الجالس على القهوة ممسكا بالشيشة قال بروس في ضيق أنا معك هذه المرة فقط لأن الغاية تبرر الوسيلة سوكا ضاحكا نورت بيتك يا سيد المعلمين تعال أعد جنبي بقى. علشان نتفق جلس بروس يفكر بصوت مسموع عدا على أصابعه نحتاج معدات تسلق وأدوات صهر معادن للفلزات ذات الكثافة العالية وشعلات ماغنسيوم من أجل الإضاءة و... قطعه سوكا حيلك حيلك يا عم وإحنا نسرق البنك المركزي ضمصنا صابون سائل يعني سلبا وصلاح هدا لزوم الخزنة وسطر بروس هذا هو تفكير الأغبياء يجب أن تكون دائما على استعداد لما قد تواجهه أثناء مهمة ثم إننا لا نمتلك مخططات للمكان ولا أوقات دوريات الحراس وشفرات الأبواب الخاصة بالمكان ثم أخيرا وليس اخرا الملابس التي سوف نرتديها سوكا دوريات ايه وشفرات ايه هو احنا هنسرق الدش الأوروبي يا عم المصنع كل ما فيهوش غير عم مصعد الحارس وده بيضرب الحجر وبيحضوا المخد بالرجل لحد الصبح أما بخصوص هدوم الشغل ها وخدلي بالك أنا قلت أديك فللة الأهل اللي عندي علشان نبقى مطقمين زي بعض وفرقة وكده يعني بروس فرقة ايه مختل اننا صنصتوا على مكان به كيماويات ومواد قابلة للاشتعال وليس نادي رياضي ثم اننا نحتاج ملابس رياضية. تتمتع بالمرونة والمقاومة للاحتكاك وسوكا؟ عشان التسلخات وكده يعني؟ طب ما تدهن كنكم. بروس؟ كينكم بإيه؟ إني أعني الاحتكاكات الناتجة عن التسلق ثم إننا يجب أن نشتري بالإضافة إلى إننا يجب أن نشتري هذه الملابس حتى لا نكون مميزين ويجب أن يضمن هذا الزيء السرية بمعنى أن وجوهنا لا تظهر ولا تشف من تحته صمت سوكا وظل يفكر ثم قال بهدوء ما فيش غير الهدى والنور قلعه الرياضه المصرية بروس ما هذا الهدى والنور يا سوك هل هو سبورت سمول ضخم سوكه لا إخوان اخوان بس عندهم من الابره للصاروخ وهتلاقي الذي لا يظهر ولا يشف اصل عندهم قسم ملابس منقبات كبير يعني بس انا الصراحة ما فيش بيني وبينهم عمار عشان يقعد يقولك يا اخي وبالله عليك وجزاك الله خيرا والكلام ده فبحس اني من كفار قريش لما بروح اشتري من عندهم أصل انا بقى الصيف اللي فات كنت رايح مع حمادة كب وأجيب ما يو البحر عشان أجس الصيف بروح عند الحجج جامسة علشان بحب اعمل غطس وسبح مع الشباب والود كابو كان داخل بكيسة فيها مصلحة عشان السفرية والود اللي على الباب ركب دماغه ان كابو يديله كيسة وكابو إيه فيش خائف على المصلحة وكابو غبي يعني ممكن يغزل وتبقى وتبأمسيب وانا اقول لكابو خلاص يا كابو اقول للود يا برنس مش كده والود يقول لي رجاءً يا أخي لا لي برنس أو غيره بالله عليك قول لي يا أخي المهم خرجنا من عندهم وكبوا بيسب الدين لي وليهم وكانت السفرية هطبوز لولا ان الوات حمده بطة قبل لي ما يؤمن بتوع أخوه أصل بطة وأحمد بطة بقى كانوا بيلعبوا اصباحة في نادي الحبانية وقطعه بروس صارخا بس بس اسكت قليلا أنت تعني أن هذا المكان متوفر به كل شيء وأننا لن نكون مميزين سوكا لا عادي بس انت أقول لي عاوز إيه وانا سيبنا اتكلم بحرج ولكن ماذا سنفعل بخصوص المال وسوكا مقاطعا لا ما تقلقش أنا كان مبلغ كده عند خواجه بعمل له شغل واخدته مبارح وانا رايح اجيب لك فلوسك ونبقى نتحاسب بعد كده انطلقا على المكنه وخلفه بروس قاطع عن شوارع السيدة وصولا لمحل الهدى والنور قال لسوكا بص يا سيد الناس أنا هتكلم مع البياع وانت تقول لي عاوز ايه عشان دول ما بيحبوش الرغي والاجانب يعني وكده بروس ماذا تقصد بالاجانب وما دخل الجنسية بالموضوع سوكا متردداً لا عادي بس علشان هم بتوع بنا وكده وما بيحبوش انهم يتعاملوا مع ناس تانية يعني و... بروس مقاطعاً بحزم ماذا تعني بناس تانية يا سوكا؟ سوكا؟ ما تشلش في دماغك يلا بينا وترجلا من الانتوسيكل داخلين للمحل وانظار العاملين تتابعهما متوجهين للقسم الرياضي بروس محدثاً سوكا نحتاج هاردند كافلر بلايتس عن تيتانيوم dept eve fibrs سوكا بغباء بروس عموما قل له إننا نريد شرائح كيفلر تاتانيم ونسيج ثلاثي الألياف تراجعي يسمح بمرور التيار ويمنع أي شخص كان من إزالته وذلك طبعا لمزيد من حماية سريت هويتنا سوكا بعد تفكير مم. يعني لكرة على فتلة أطن بروس أنا لا أعرف الترجمة الدارجة للمنتج ولكن أظن أنه قد يكون هو سوكا ملتفتا للبائع سمو عليكم. البائع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوكا احنا عاوزين حاجة لكرة كده ها وخذ لبالك تكون بتاخد وتدي الضربة حتة وطيارة كهرباء البائع بغضب مستتر لا يوجد غير ملبس البحر الشرعي وهو يشتمل على سروال مطاطي وقميص فضفاض من نفس القماش وغطاء للرأس اما الالعاب في الدور الثاني ونحن لا نبيع اي نوع من الخمر وأشاح بوجهه ممسكا بترينج الرياضي يعيده مكانه وهو يتمتم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سوكا مستدركا بسرعة لا يا حاج ده كافيار ده نوع رينجة وقريب يعاوز القماش نقشة جلد الرينجة ثم موجيا كلامه لبروس مش كده بروس أنا لم أفهم كل قاله إنه يتحدث بسرعة ولكن اكد عليه أننا نريد النسيج تراجعي يسمح بمرور التيار الكهربي ويفضل اللون الأسود البائع موجها كلامه لسوكا هو الأخ أجنبي غير مسلم استغفر الله استدرك سوكا الموقف فحدث بروس بسرعة بقوله أخرج انت وانا هجيب الحاجة استنى انت بره وانا هجيب الحاجة وحصلك بروس ماذا حدث ولماذا يتكلم البائع بعدائية هكذا سوكا لا عادي اخرج انت بس أصل الصلاة الربط وهو عاوز يقفل اخرج انت بس اخرج ظل بروس منتظرا خارج المحل حتى جاءه سوكا بمجموعة من الأكياس التي تحمل اسم المحل وقال بس أنا جبت كل حاجة زي ما أنت قلت نروح بقى ونشوف نعمل إيه بروس لا توجد مشكلة ولكنني ممتن أننا وجدنا كل شيء في نفس المكان إن الدكتور لويس فوكس كان يلاقي الأمرين حتى يجمع كل ما أريد من أجل الزي إن هذا الهدى والنور حقا عظيم رغم أنني لم أسمع عنه غير في مصر عندما أعود لغاثم يجب أن أخبر دكتور لويس فوكس عن هذا المكان العظيم فتح سوكا باب السطح وأدخل بروس وجلساه في المكان المعتاد وسوكا يحدث بروس وهو يفتح الأكياس بص بقى يا معلم زي ما انت قلت طاقم لكرة ثلاث حتت بس عظمة نقشت جلد الرنجة وطيارة كهربا بس هو قال لي نشحنها ساعة قبل ما نشغالها الله صحيح انت محتاج طيارة كهربا ليه انا مرضيتش هسأل قدام الراجل عشان لزوم السرية وكده بس انت لو كنت عاوز طيارة لعبة كنا نزلنا الرشدي في العتبة كنا جب صرخ بروس ممسك رأسه بغضب ما هذا الشت سوكا تجرت إيه بس؟ مش هو ده اللي انت عاوزه؟ بروس أنا قلت لك نسيج ثلاثي الألياف تراجع يسمح بمرور التيار الكهربي هل هذا نسيج ثلاثي؟ هل هذا نسيج أصلا؟ إنه يشبه الجوال ولونه أسود وما هذا الملمس الغريب؟ سوكا مسرعا بالرد الناشط الرنجة، التيتنيام، الكافيار بروس كيفلر تايتانيوم يا غبي هي شرائح معدنية خفيفة ومضادة للرصاص اه وقذف بالاشياء وترك سوكا وذهب لآخر السطح وظل ينفخ بضيق جرى سوكا وراءه هاتفا في يا عم استهدف اللا بروس ما هو ده اللي انا لقيته عندهم والله ده حتى كان في طقم تاني بستة وتلاتين أنا اشتريته ب وخمسين عشان النقشه عشان أنت ما تزعلش جرى يا عم يلعن أبو الهدوم اللي هتزعلنا من بعض وتخليك تتخلق عليا كده عم وانا شغل قدام واختلج صوته في الجملة الأخيرة ودار وجهه ومسح عينيه بيديه التفت بروس إليه ممسكا كتفه. سوكا صديقي أنا آسف للغاية ليس لي أي حق في الغضب منك إنك تساعدني بدون أي مقابل منذ أن رأيتني أنا آسف جدا أنا فعلا آسف فالتفت سوكا قائلا بصوت خفيض ولا يهمك يا خوية شوفين اللي انت عاوزه يتغير وانا هنزل كيبو قطعه بروس بقوله لا يهم، سوف أقوم أنا بالتعديلات اللازمة ثم أكمل وهو يضحك وربك يستر سوكا طيب وأنا هنزل أجيب الحبل والباي واستدرك قائلا لبروس يعني أنت كده مش عاوز الطيارة؟ بروس خارج مصنع الصابون بشارع السد الثالثة بعد منتصف الليل. يجري كل من بروس وسوكا بجانب البيوت في صمت مرتدين المايو الشرعي الأسود نقشة جلد الرينجا بعد أن قام بروس بتعديل غطاء الرأس لكي يشبه قناع باتمان. وسوكا يجري متخبطا حاملا كيسا بلاستيكيا ضخما به كل ما سيحتاجونه والكيس يصدر جميع أنواع الخروشة المعروفة بروس هامسا بغضب شش يعني لم تجد غير هذا الشيء لتضع به المعدات سوكا هامسا أصل ده كيزا لما ابتسان في زبالة وقلت ما جبش شوال عشان ما نتهرش وإحنا دخلين الحرب الفلوس بروس بحنق تعني أنه لا يوجد معك غير هذا الكيس وفي ماذا سوف نضع المعدات بعد أن ننتهي ونخرج من المصنع هل سوف نترك الأشياء على سبيل التذكار للبوليس سوكا هارشة رأسة الصراحة ما جاش في دماغي الموضوع ده بس وإن أبي ما بس يلا بدل ما إحنا عملين نتعائر كده قدام المصنع وهنتفضح من قبل ما نسرق ولن تنايل قفز بروس بخفة متسلقا سور المصنع آخذا الكيسة من سوكا وجذب سوكا فوق السور محدثا إياه بهمس كما أرى إن للمصنع بابا واحدا ومخرجا جانبيا سوف أتسلق أنا إلى أعلى المبنى وتدخل أنت من الباب الجانبي ونتقابل بالداخل ولكن إياك أن تتصرف قبل أن أكون معك إياك يا سوكا سوكا عيب يا عم هو أنا حمار أنت عملت أقول لي كده من ساعة من, من البيت ما تقلقش. نظر بروس له بقلق وقال هيا بنا قفز بروس نازلا هو وسوكا واتجه كل منهما في اتجاه قفز بروس بخفة تضاهي لاعبي الأكروبات وفي أقل من دقيقة كان قد وصل للدور الثاني ونظر فوجد سوكا واقفا ينظر له ويبتسم بروس ماذا حدث سوكا ايه يا دي الحلاوة دي اردم سلسل هوب هوب كده بقت فوق ده انت أجدع من أجدع واحد في السرك بروس زعقا بصوت خفيد هذا ليس وقت تبادل التهاني هيا ذهب هيا سوكا طيب يا عم ما تسخطش كده واختفى سوكا وأكمل بروس التسلق إلى أن وصل إلى سقف المصنع واستقر على حافة شباك المصنع من الداخل ونظر إلى مكان الباب الداخلي في الوقت نفسه بدأ سوكا يتفحص الباب محدثا نفسه سوكا إيه ده بقى مش هو ده كلون اللي يدقل عليه الودع اللي هتلاقي كلون الأهرام الست تكات هدوء على الباب بسلاح المنشار من هيفتح الله يلعن أبو شكلك يعيد على أبو كوالين الصيني اللي غرقت البلد طبعاً من لد الوقت أنا لو رجعت البروس هينفخني أنا هفور الباب بأجنة وشاكوش والدنيا ليه ومحدش هيخد باله. صحيح ما باله شيء ما صحيح الناس بتاعت الغضب بتشتغل في نص الليل وتقعد تدق في الشارع للفقر والناس بتبقى نايمة زي الميتين استعنى عشاء بالله حاملاً الأجنة والشاكوش بدأ الطرق على الباب والصوت يدوي في منتصف الليل. وفي نفس الوقت يشاهد بروس ما يحدث وهو يشد في شعره وقد تعذر ذلك بسبب غطاء الرأس وهو يصرخ هامسا سوكا يا سوكا يا حمار ولكن ما بين صوت الطرق وانخفاض صوت بروس لم يسمعه سوكا ظل بروس يغلي غيظا من مكانه وهو يراقب مدخل المصنع من النافذة الملاصقة له وينظر لسوكا في الوقت نفسه وفجأة لمح قطيعا من الدراجات النارية قادما نحو المصنع ويقترب وفي الوقت ذاته كان سوكا قد أنهى فتح الباب ودخل إلى داخل المصنع وبدأ ينادي على بروس سوكا يا بروس يا بروس أنت فين يا عم الحاج أنت نمت ولا إيه أنا دخلت خلاص بروس بس بس اخرس إنك تنادي علي كأنك تنادي على أنابيب البتجاز اختبئ خلف أي شيء هناك درجات تقترب هيا اختبئ هيا جراسوكا لا يعرف أين يختبئ وبروس يكاد أن يلطم على وجهه من شدة الغضب والإحباط حتى اختبأ سوكا خلف الخزينة الضخمة التي توجد بداخل ما يشبه مكتب المدير الخشبي الموجود في منتصف المكان تقريبا وأشار بروس لسوكا أن يصمت تماما وظل بروس يراقب الموقف من مكانه واقتربت الدرجات ذات الصوت العالي وكان من الواضح أن من يركبون عليها لا يبالون في إحداث ضوضاء يمكن أن تحيي الموتى حتى وصلوا إلى البوابة الرئيسية للمصنع فترجل ثلاثة رجال أحدهم مفتول الجسد يرتدي سروالا يشبه ملابس الجيش مع جاكيت جلدي ويبدو عليه أنه القائد واثنان آخرين أحدهما نحيف جدا والآخر ممتلئ الجسد وكرشه يتدلى أمامه وتكلم الشخص الذي يرتدي الجاكيت الجلدي محدثا الاثنين بما يشبه الأوامر العسكرية انت يا سوستا فور الباب، وانت يا دولار، ترأي بالطريق لو حد أقرب، تقول لي بسرعة، ما تستناش لحد ما نلاقي نفسنا مع الجيش، ها؟ ورد الاثنان، حاضر يا دوكش حاضر يا دوكش تحرك الدكش إلى الباب وأشعل سيجارة بهدوء، مكلما سوستا إخلاص يا راح أمك، مش هنقض هنا طول اليوم، سوستا لحظة يا زعيم، أصل أولاد الهرم غيروا الكوالين، الدكش، يعني هتعرف تفتحه؟ ولا أعمل لك فتحة زيادة في الشاك سستة أهو أيو أهو وأصدر الباب تكت الخلاص لسستة من فتك الدكش والذي أزاحه من أمام الباب ودخل إلى منتصف المصنع متفقدا المكان كما لو كان مرشالا عسكريا يتفقد أرض المعركة الدكش روحين فور الخازنة وأنا هخش أتفك وأنزل شوية البيرة اللي شربتها ولما تخلص اندهلي عشان نولع المكان ونخلع يلا سستة تمام يا, يا رياسة اللي من خمس دقايق وهتلاقي ليل خزنة مفتوحة زي عيل بتستمنا الدكش ماشي حلتها ترك الدكش سوستا يلملم العدد من أمام باب المصنع وتوجه إلى آخر المصنع ظل باتمان يراقب الموقف ويفكر ماذا يفعل لكي ينبه سوكا بدون أن يلفت أنظار العصابة نظر إلى سوكا فوجده مختبئا خلف الخزانة ضمن قدميه والكيس البلاستيكي عليه وفي نفس اللحظة رأى سوستا وقد انتهى من جمع العدد متوجه الناحية الخزانة وهو يدندن أغنية شعبية أحس سوكا باقتراب الصوت لمكانه فحاول أن يتحرك فأصدر الكيس البلاستيكي صوتا عاليا مما جعل سوستا يتأهب ويجري ناحية الصوت وهو ينادي يا نكش فقفز باتمان من مكانه فيما يشبه التحليق وفجأة وجد سوستا ظلا ضخما يطير فوقه وبعدها خر على الأرض بدون صوت وعتدل باطمان وجر سوكا من مكانه والذي قال له بستنا الخزنة الكيسة. وقبل أن يرد عليه باتمان، وجد حسن الدكش يجري نحوهم مطلقا صرخة وهو يمسك خنجرين. يلمعان في الظلام. فترك باتمان سوكا وقفز من مكانه قفزة أفقية فيما يشبه الدائر الكاملة. واستقرت قدميه الاثنتين في وجه الدكش محدثة صوت ارتطام عال. سقط الدكش وأجهز عليه باتمان بقبضته التي غاصت في وجهه فأسكته تماما. وخرج سوكا من مكانه وهو يلتم خديه قائلا يا نار السود تموت الدكش رجالته هيتمحونا وهيعله رصده على الحارة يا سنة سودة يا دل حظ الاسود يوم ما نيجي نسرق المكان يكون الدكش ورجالته حاطين عينهم عليه بروس صمتا هل ستظل تندب كما تفعل النساء هيا بنا هناك واحد آخر أمام المصنع يجب أن نتعامل معه وبعد ذلك نخرج سوكا أنا أجيب الخزنة وإنت تعامل ونتقابل بر بروس أسرع فبعد كل أصوات الدق والعراك فسوف أكون مندهشا إذا لم نجد قوات حفظ السلام فوق رؤوسنا هيا بسرعة وخرج بروس من الباب الرئيسي فوجد الدولار متكئا على دراجة من الدراجات نائما وبيده ما يشبه سيجارة محشوئة نصف مشتعلة فطوق رقبته بيديه بما يسمى قفل النوم التي يقوم بها المصارعون ولم يقاوم دولار إلا ثواني قليلة بعدها كان صوت شخيره قد بدأ يعلو وأتى سوكا حاملاً الخزانة الصغيرة بداخل كيس العدد وهو يجرهم على الأرضي جرعاً فعنفه بروس قائلاً ماذا تفعل؟ ألا يكفيك ما قد صنعته من ضوضاء؟ هل أنت مصر على أن يقبض علينا؟ ولماذا لم تفتح الخزينة؟ سوكا أنا قلت زمان الجيش هيطبع علينا فقلت ناخدها ونفتحها في البيت بروس آه غبي هيا بنا نأخذ دراجة من دراجات العصابة سوكا وكمان هل اسرق المكان بتاعهم؟ انت ناوي تسلمنا تسليم أهالي؟ بروس لا سوف نأخذها حتى نصل إلى دراجتك ونتركها هناك هيا لوقت للنقاش ركب بروس وخلفه سوكا وتحرك بالدراجة وترك المكان مسرعي ومن نهاية الشارع وصلتهم أصوات سيارات دورية الجيش تأتي مسرعة إلى مكان المصنع وبروس يجري من أمام أبيه وأمه الغارقين في دمائه ويقولان له بصوت هامس لماذا يا بروس؟ لماذا يا بروس؟ وصوت الطرق يعلو في الأجواء حتى كاد أن يفجر رأسه وأصوات أبيه وأمه تخب بعيدا مكررين نفس الكلمات وهو لا يزال يجري لماذا يا بروس؟ لماذا؟ ويصح من النوم والعرق يغمر جسده ويلهث بشدة كأنه كان يجري بالفعل وصوت الطرق لا يزال مستمرا فنظر إلى الخارج من وراء نافذة العشة فوجد سوكا وقد جلس بملابسه الداخلية وأمامه الخزانة على أرضية السطح وهو يطرق عليها بجنون مستخدما مطرقة ورزة معدنية عملاقة فخرج له بروس أما زلت تحاول من البارحة؟ سوكا بنت الكلب عملة فيها خزنة بنك مصر مش رضي حتى الطقطة مع إني جربت كل حاجة معاها بروس بعصبية هذا لأنك تطرق الجسد المعدني للخزينة هذه ليست علبة الطعام محفوظ هاتات وأخذ بروس منه المطرقة والرزة ووضع الرز على مكان ما بين مفصل باب الخزنة والباب نفسه وطرق فانفتح الباب سوكا يا عم وسيبني عم ملعتل طول الليل لما ايدي ويرمت دانا لو بفتح عكا كانت انفتحت بروس لانك لا تستخدم عقلك مشيرا لرأس سوكا متابعا هنا يوجد خواء سوكا يعني هعمل يا بروس بس هو حد قالك اني حرمي خزن انا عامل كده عشان نساعد بعض وكمل تمن تذكرة أمريكا وصيب المخروبة دي واشتغل نظر له بروس وفتح الخزينة دون أن يرد عليه مخرجا مبلغا ماليا وبعض الأوراق سوكا صلاة النبي شايلة ومحملة ولا اللي في الشهر الثامن تسلم إيدا لنفخ البلونة هدوا الباء أخذني المال وبدأ يحصيه بينما بروس يتفقد الأوراق وبعد دقائق التفت لسوكا وتكلم بسرعة وغضب ماذا تعني بأبنائه القصر؟ سوكا بغباء وعدم فهم قصر مين؟ بروس بعصبية مكتوب هنا إنه بعد الإعلام الشرعية ذهب المصنع لأبنائه القصر ومكتوب اسم مصنع الصفة وعنوان المكان الذي كنا فيه ماذا يعني هذا الكلام يا سوكا تلجل جسوكا وهو يرد عليه قائلا معرفش بس تقريبا يعني كده القصر دي يعني ولاد المعلم أبو رغوة وهو كده مات بروس بغضب وهو على وشك الفتكي به أنت تعني أننا سرقنا المال من أبناء الرجل الميت وأن أبناءه حتى لم يصلوا بعد لسن الرشد؟ أوه! صارخا وهو يرمي الأوراق في وجه سوكا وأخذ منه المال وهو يتابع هذه الأموال يجب أن ترجع هي والأوراق الآن فقفز سوكا من مكانه وقال محاولا تهديئة بروس ترجع إيه بس إحنا كده هنروح في ستين داهية يعني ما شفهم شو هم بيسرقوا يشوفوهم هم بيعملوا عمل خيري والنبي لا تهدى كده وتاءال يا بروس أنا والله هو اللي كلام دو فصرخ فيه بروس مقاطعا يعني كل ما قد حكيته لي كان مجرد كلام على القهوة سمعته من مساعد القهوجي. فرد سوكا بسرعة هو الوضع ده مع مصريني حتى كلها وبيعرف الصالح متطالح ثم جايز الراجل كان فعلا ابن كلب بس مات هنعمل ايه يعني اهدى بس واللي انت عاوزه هنعمله بس كله إلا موضوع الفلوس ده بروس ضاغطا على حروف كلماته بغضب لا سوف نرجع المال ونرجع الأوراق أيضا سوكا طيب والعربية ومحاربة الجريمة وكل ده طب ناخد الفلوس وراجع الورق وهو كده يبقى عدل العدل ثم على قال لحنا كده أحسن من غيرنا بلوس كيف ونحن قد سرقنا مال الأطفال الأيتام وأخذنا ما يثبت حقهم في مصنع أبيهم هل تريد أن نضع لهم السمة في طعامهم حتى ترتاح سوكا لا يا عم حض الله بنا وبين مال بس مش كده أحسن ما كان حسن الدكش هو والبهيم اللي معاه هيفتحوا الخزنة وياخدوا الفلوس ويولعوا في المصنع يعني موتوا خرب ديار يا بروس احنا كده كنا بنحارب الجريمة من عند ربنا ومن غير ما نحضر لها صمت بروس قليلا وهو يفكر ثم قال مع انني أعرف انك مساعد إبليس ولا تقول هذا إلا لتنقذ نفسك ولكن لا أنفي أن بعضا من كلامك صحيح حسنا سوف نأخذ ما يكفي لسيارة البات موبيل ونرجع باقي المال والأوراق وانتهى النقاش على هذا يا سوكا سوكا؟ أم حنية قلبك دي؟ ماشي يا عم المهم أنك ما تكونش إفش المهم أنت معاك الورق بتاع العربية بتاعتك عشان نروح ندي للمعلم زرجينا بروس لقد رسمت له رسما كروكيا لشكل السيارة وأتمنى أن يكون كما تقول سوكا مبتسما ابتسامة ثقة المعلم زرجينا ده أحمد زويل الحرفيين يعني توكيل مرشيد سحبه على إيده يشتغل معهم وهو رفض قال لك ورشيت مكفياني وما اشتغلش تحت إيد حد بروس لا يا راجل سوكا والنعمة زي ما بقولك طب تعرف إن بسببه بيئم سحبت التوكيل من الراجل ده اللي كان بيزبط الرقاصة اسمه إيه يا واد يا سوكا مش عارف بس هو أبو حاجة المهم القصة زرجينة جات له عربية من عنده واكتشف أن الراجل ده لمؤخزة مركب كاميرات مرأبة في دواست العربيات اللي بتتجمع عنده ولما تخش صيانة يقعد يتفرج بقى ويهيس فقال للناس بتوع بي ام أصل أكترهم صحابه يعني فسحبوا التوكيل من أبو الفتو قطعه بروس المهم هيا نذهب له وسوف أرى بنفسي وأتمنى أن يكون فعلا جيدا داخلين على أبواب الحرفيين يركب بروس خلف سوكا سوكا بص يا برينس القسطة عاصة بيحبتين فما تكترش معاه وسبنا كلمه بروس المهم أن يلتزم بالرسومات وقطعه سوك لا الله يرضى عليك ولا تقول له يلتزم ولا الكلام ده القسطة له الفشم بتاعته الخاصة يعني أنت أقول له وهو هيبتكر ويسلمك تمام. بروس ربنا يصدر دخلينا على مكان واسع يشبه ساحة الخردة ومجموعة من السيارات مصطفة بجانب بعضها البعض وكلها مفتوحة بمعنى الكلمة وكأنها مشرحة واسعة النطاق وأمام كل سيارة يقف ثلاثة عاملين يرتدون الأوفرول الأزرق المميز لميكانيكي السيارات وكأنهم في انتظار تشريفة ما فنظر بروس لسوكا متسائلا سوكا؟ لا عادي دمرش الصباح كل صنايع بيقف قدام الحتة بتاعته لحد ما الوسطى يعدي ويقول له هيعمل ايه او الوسطى جاية هو فنظر بروس فوجد الوسطى زرقينة يرتدي الأوفرول نفسه ولكن بلون أبيض ومكتوب عليه إنج دوت كما يكتب الأطباء على معاطفهم الجراحية ويقف أمام كل سيارة يعطي تعليماته للعاملين بسرعة ثم يتركها إلى السيارة التي تليها وخلفه يسير شاب نحيل يرتدي نظارة نظر مقعرة ويحمل أوراق يدون وراءه كل ملاحظاته كأنه وحي منزل حتى اقترب من سوكا وبروس فتكلم زرغينا إزايك يا سوكا وإزاي يومك سوكا إزايك يا معلم كلنا بخير في خيرك يا سيد المعلمين زرجينة لسه شغال فرياجي يا جانبي ياض والزبون اللي معك ده مصلحة ولا إيه؟ سوكة بسرعة <تصفيق> لا يا معلم ده أبو الروس صاحبي وبيفهم عربي كويس زرجينة آه تمام طيب عاوز ثم التف وصفع العامل الواقف بقربه على قفا صفعة عظيمة دوى صوتها في أرجاء المكان وهو يجز على شفتيه انت يا ابن الحمارة بتنيه ليه يا جاموس البرك الطابلون ده بمهرومك شيروا عدل بدل منفخ اهلك يلا ياهات تحفز بروس ومسك سوكا بذراعه وهو يقول له هامسا ايه ده يا برنس مش وقت حموم الانسان احنا محتاجينه وهو كده بيعلم الواد ده بكرة يبقى صنايع قد الدنيا بدل ما يصرح بمناديل في الاشارات ثم مش اي حد بيشتغل مع المعلم زرجينا ده بيعمل تنسيق اوسخ من تنسيق الحربية ايه ده يا بروس؟ وهجه سوكا كلامه للأسطى زرقينة عايزينك في مصلحة يا كبير المهندسين زرقينة آه وماله اتفضلوا في قطة الاجتماعات وتوجه الاثنان ماشينا خلف زرقينة إلى ما يشبه الكشك الخشبي المفتوح من أحد الجوانب ويوجد بداخله ترابيزة ومجموعة من الكراسي وقراءهم الشاب النحيل الذي يتبع زرقينة كظله حتى جلسوا وتكلم زرقينة تشربوا ايه؟ سوكا شوية شاية معلم والأخ المستورد بروس؟ اسمي بروس وشكرا أريد شايا زرجينا موجها كلامه للشاب هات انت المشاريبي عصام وهات لي نسكوفي من علبة النسكوفي بتاعتي وقلي الوقت بدأ يجيب المعسل ويزبط الولع صاح بدأ المضبط عصام حاضر يا كبير ووجه زرجينا لهم الكلام متفاخرا عصام ده خريج هندسة يعني ابن المدرس وكده يعني بس هو هنا بياخد خبرة السوق ابو جابهلي وترجاني اشغاله معايا والله لولا ان ابوه حبيبي ما كنت شغلته اصلا انا ما بخدش دفعات هندسة بعد 2001 لان الدفعات اللي بعد كده خش على اش المهم طلباتكم سوكة والله يا معلم أخوي بروس كان عنده مصلحة ومحتاج لها عربية بس عمولة زرقينة ما تنفعش يسكن شباب <تصفيق> ليه يعني هو يخش فيها ولا ليه <تصفيق> سوكا بحرج لا يا معلم بس بروس مقاطعا أنا أريد سيارة ذات مواصفات خاصة وقد قيل لي إنك أنت الوحيد الذي تستطيع تنفيذها وأظن أنهم كانوا مخطئين هيا بنا يا سوكا وقف زرقينة زاعقا آه دي أضمن نكلولة شؤك أنت فكر نفسك في غبور ولا إيه أنت معلصت زرجينة يعني تقعد عدل وتتكلم عدل ولا أنت مش مفاهم صاحبك صاح يا سوكا ولو ما فهمكش صاح اعمل لك غرزة سريع يفهمك قام سوكا مهدئا لا يا معلم إزاي ده أنت سيد اللستوات في بر مصر بس معلش أصل بروس مزنوب ومحتاج العربية في أسرع وقت ومفيش في مصر حد هيعملها غيرك زرجينة موجيها كلامه لبروس وإيه المواصفات الخاصة يا عم المواصفات الخاصة؟ بروس هذه هي الرسومات المبدئية وزرجينا مقاطعا ها <تصفيق> ودي النفخ ولا صاب بروس أنا لا أفهمك بشكل جيد ولكن لو تتكلم على الإطارات فزرجينا إطارات إيه وإحبارات إيه؟ ما تفهمه صح يا عم سوكة العربية دي اللي عاوز يروح يعملها عند إسلام مشهور أو عند العيال اللي بتنفخ العربيات إيش شكل بطة وإيش شكل قرش مش عند اللوستة زرجينا؟ انا افتكرتك عاوز حاجة عقدة ده انا لم اغزة لو فكت زن هتنزل تعمل العربية دي ما تفهمها ام بروس مستكملا افهم من كل هذا انك قادر على تنفيذها زرجينا خمس ايام بكتير بس هتكلفك مش انت عاوزها براني برضو بروس موجها كلامه لسوكا يعني ايه براني سوكا يعني ملف مضروب ورخص الامر ما يسلمش برضو دورية جيش، حكومة، ده لو افتكروا ينزلوا يعني الشوارع وكده يعني زرجينا، عشرين ألف كبون وعشر تلف لزوم الورق والذي منه بروس متسائلا، كبون ده طبعا جنيه مصري كم اسم الجنيه المصري لديكم؟ عموما ليس لدينا المبلغ كله سوف أدفع لك عشرين وأصدد الباقي وزرجينا مقاطعا ده رأيه سوكا هو أنت مفهمه أنه في بنك ناصر الاجتماعي ولا إيه قل له هنا التوتو على كبوتو يعني البكة على رأس الميت سوكا المعلم أصدو بروس فهم صيغة الكلام عاضحة إنه لا يقبل الأقصاد زرجينة الله ينور عليك ثم فكر قليلا وشد نفسا طويلا من الشيشة وأكمل بشرت ممكن لي مصلحة بالعشر البقية بروس متسائلا بشك ما هي نوع المصلحة التي ستكلف عشرة ألاف جنيه؟ سوكا آه صحيح إيه يا معلم؟ زرجينا عقد ورشة السيدة سوكا كما لو كان لدغه عقرب لا يا معلم انت كده بتلبسنا مع الدكشو وابراهيم سليسيون زرجينا مش حقي ومالي ولا لا ثم ابراهيم سلسيون الكلب هو العد الإيد اللي شدته مش شارع. وراحت ترمى في حدنة حسن الدكش لحد ما تردوني من لقمة عيشي ومكاني والحطة اللي تربيت فيها سوكا طب ما انت فل وسيد المعلمين هنا وليك مكانك يا أسطى يعني لازم ورشة السيدة زرجينا يتكلم بحنين غريب ورشة السيدة هي الخير كله وباب الرزق الواسع وأول مكان خرجت منها الفجرة واحد بروس أنا لا أفهم أي شيء هل يتفضل ما بالتوضيح سوكا أصل اللستة كان عنده ورشة في الحتة عندنا وهي كانت البداية وشغل عنده كهرباء صغيرة. بروس وده طبعا إبراهيم سيلسيون سوكا؟ تمام لحد ما الواد إبراهيم عمل اسم والناس بقت بتجيله وتطلبه بالاسم رحل اللستة وقال له إنه عاوز يشاركوا في الورشة واللستة وافق لحد ما في يوم اسود ولا لحد كان اللستة زرجن وإبراهيم سيلسيون بيشربوا مع بعض وإبراهيم انتهز الفرصة وكتب اللستة عقد بعلى الورش ولما جه يطلب منه الورشة اللستة كان هيموت وكان هيحط الكمبيوتر في <تصفيق> وطردوا برا الورشة راح إبراهيم على حسن الدكش والدكش جه الورشة وحكم الإبراهيم بالورشة وصاد العقل وطبعا كان إبراهيم مشابع الدكش كيميا وبرشام علشان جزه اخت إبراهيم شغل في صيدلية فبيجيب له كل كفه من عنده على الحساب بروس ومن هي الفجرة هذا زرجينا دي كانت أول عربية تخرج من تحت إيدي ولما شفت الشغل اللي أنا عملته لقيت نفسي بقول للصبي يلزق استيكر الفجرة عليها من كتر ما كانت أسط سوكا مستكملا أصلا ما فيش عربية بتخشر لوسطة زرجينة وهي بنت ابنوت حالة مصنع يعني غلّة ما تخرج من عنده فاجرة وممكن تتعلق باللي ركبها بروس آه وما هو المطلوب منا؟ زرجينة أنا عاوسكم تسرقوا للعقد بروس بغضب كيف تجرؤ أن تطلب شيئا كهذا منه وزرجينة مقاطعا حيلك حيلك يعني جاي مع سوكا وبتقول صاحبه عايز عربية ورق براني وشبه البطريق وهتكون شغال مع طريق علم أجد حرمي أو هجاب بروس بعنف للمرة المليون إنها تشبه الخفاش وكوني أني صديق سوكا لا يعني أني مثله سوكا الله الله ليه كده يا عم بروس وله التخبيط ده بروس ولكن لي سؤال واحد ما هو الضرر الذي سوف يقع على الدكش لو أخذت العقد سوكا جرى إيه يا عم بروس أنت بتفكر فيها ولا إيه مش كفاء اللي حصل ثم أنت كده زي اللي بيحط إيده في عش النحل وإحنا مش ناقصين ثم حتى لو خلصت وجبت العقد الدكشة هيبقى شكله الباس لمؤاخزة لأن الحتة كلها عارفة ان الورشة دي تخصه هو إبراهيم وكمان سليسيون مراته التانية تبقى قربت الدكش يعني أنت كده علمت عليه في أهل بيته لا بلاش يا بروس وإحنا هنصرف في باقي المبلغ بروس بحسب أنا موافق يا أستاذ زرجينة فقط قل لي أين هو العقد وتفاصيل المكان زرجينة أنت كده حبيبي وكفاءة بس أعرف أنك لو اتمسكت أنا معرفش عنك حاجة ولا شفتك قبل كده خرج كلهم من سوكا وبروس من عند الأسطى زرغينا بعد أن وعدهم أن يسلمهم السيارة بمجرد أن يأتوا له بالعقد سوكا يا بروس أنت حطيت الدكش في دماغك بروس لأنه يمثل كل ما أنقطه في الحياة ومثال للشر المتجسد فيجب أن يذوق عدالة بعطمان سوكا خد بالك إحنا المرة اللي فاتت نفعنا أن الدنيا كانت كحل والعيال سستة ودولار ما شفوش وشوشنا والدوكش كان معمي شرب وانت شيلته في وشه جامد انا سمعت انه بيلف الحتة بيدور على حد زي ملوات سستة حكاله لبس غراب او عنده لبس زي الغراب بروز بغضب لماذا غراب وليس خفاش ها لماذا احس ان مصر هي البلد الوحيدة في الكون التي لا يعرف شعبها طائر الخفاش ثم انت قلت لي قبل ذلك ان العمل عند المعلمة محسن لن يساعد وانا محتاج ان انتهي من هذه الدائرة المفرغة التي اعيش فيها وأبدأ في محاربة الجريمة فعلا لا ان اكون أنا الجريمة. لقد تعبت يا سوكا سوكا خلاص يا معلم انت هتعيت ولا ايه انا معك يا معلم ولو في جهنم واثناء كلام سوكا وبروس سمع بروس شخصا ينادي على سوكا فنظر خلفه فلم يجد احدا ونظر الى سوكا فوجد سوكا اصفر الوجه وهو يتمتم سوكا بص روح انت عند المكنة وانا هجيب علبة سجاير وحصلك ها يلا بس بروس ماذا هناك يا سوكا ولماذا انت مضطرب هكذا ومن كان ينادي عليك؟ سوكا مضطرب إيه بس يا عم ومين اللي بينادي؟ إنت عندك تهيئات ولا إيه؟ روح إنت عند المكانة وأنا هحصلك وترك بروس ثم أسرع في خطواته حتى اختفى في آخر الشارع دب القلق في قلب بروس خوفا على سوكا وظل يراود نفسه هل يذهب خلفه حتى يطمئن أو يذهب لينتظره عند الدراجة النارية وبعد تفكير سريع وجد أنه لن يضر أن يطمئن ومشى حثيثا إلى آخر الشارع وتوارى خلف سيارة ونظارة. وكادت الصدمة أن تشل تفكيره. لقد وجد سوكا يتكلم مع النصاب الذي سرق منه أشياءه أمام السفارة وهو يشير له بعنف ثم أخرج الرجل جواز سفر وأعطاه لسوكا فأخفاه سوكا بين ملابسه وظل يتلفت وأعطى الرجل بعضا من الدولارات ثم أشار له بيديه بما يعني أن هذا المبلغ آخر أمواله أو أنها آخر مرة يراه لم يعرف بروس ماذا يفعل لقد تسمر للمرة الأولى في حياته وأحس بمدى غبائه وأكثر ما أوجعه إحساسه بخيانة سوكله فنزع نفسه سريعا عندما رأى سوكا عائدا وجرى إلى مكان الدراجة وهو يغلي ولا يعرف ماذا يفعل هل ينفجر فيه أم يواجه حتى أتى سوكا ضاحكا وقال سوكا ولاد الكلب الحرمي من ساعة الصورة والسجائر شحت في كل حت واللي عنده علبة يعضي فصل معاك ده لفت البنج وبقت أرخص أنا قلت لما نرجع المنطقة أبقى من عند عم السيد هو الوحيد اللي ب فنظر له بروس بدون أن يتكلم ثم ركب على الدرجة فركب سوكا أمامه سوكا في اي عم؟ انت واكل صد الحنك ولا ايه ها؟ بروس بحزم. هيا يا سوكا أريد أن أرجع الآن للبيت سوكا انت محصور ولا ايه ها؟ أكيد محصور. <تصفيق> ما تقلقش كلها نص ونرجع وتفك براحتك في البيت وانطلق سوكا وبروس يفكر ماذا سيفعل مع هذا الأفضل